ومنهم من آهد الله لئن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 وَقَالُوا لَا تَنصُرُوا آلَ فِرْعَوْنَ قُلْنَا رَجْمَ جَهَنَّمَ مَا أَشَدَّ حَرَّ النُّو كَانُوا يَفْقَهُون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 سَُصيب الذيينَ كَفرَ مِهُم ذاابٌ لم لَْسَ عَلَ الضُعَفَاءِ وَلَا على المَرضَّ وَلَا عَ الَّينَ لا يَجدون وَلَا عََّينَ لا يَجدونَ ماَا يُ فِقُونَ حََج إِذ نَصَحُ للِلهِ وََرسُوله